حزب الحجب الشيخ شهاب الدين سيد أحمد بن موسى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بتلألؤ نور بهاء حجب عرشك من أعدائي احتجبت وبسطوة الجبروت ممن يكوئدني استترت وبإعزازي أزيزي عيزك من كل سلطان تعصنت وبديموم قيوم دوام أبديتك من كل شيطان استعادت وبمكنون السر من سر سرك من كل هم وغم وديل وعدو وظالم وطيق وجاري Sü in istejartu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya khair man ıbide ve aftal man ıuside ve man dukira ve hajvad man şukira ve akram man suila ve asmam man atab ma asbil. اللهم علي وعلى من تحوطه شفقة قلبي في الليل والنهار ترادقاتك التي لا تمزقها عواصف الرياح ولا تقطعها بواتر السفاح ولا تخرقها نوافذ الرماح إنك على كل شيء قدير شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وجوه ظلمة الفسقتي حاميم حاميم حاميم فهم ساكتون شاهد الوجوه، شاهد الوجوه، شاهد الوجوه، وجوه الكفرة والفجارة حاميم حاميم حاميم، فهم مقمحون صمّم قمن عميم، فهم لا يعقلون. يد الله فوق أيديهم وحجاب الله على بصالهم وسهام الله ترميهم كلما أوقدوا نارا للحرب أضفأها الله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال كان الله قويا عزيزا اعذني اللهم من جبر السلطان وكيد الشيطان وعثاره اللسان اعذني اللهم من جبر السلطان وكيد الشيطان وعثاره اللسان وحسد الجيران وتقلب الأعياد وممن حسد وشما وعقد وكاد واجتهد بأعياد ورصدا ورماء بعينه فعمد في فضيال في قلب بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. احترزت بعز الله العظيم الأعظم من كل فسيح وأعجم بيننا وبين أيديهم ستا ولاي لمس ودا وجبلا متد وطريقا لا تتودى الله خير حافظا وهو رحم الراحمين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استودع الله العلي العظيم الذي لا تضيع ودايعه ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي وإخواني وبيتي ودرعي وجيراني وجميع من أحاطته شفاقة قلبي من شر الإنس والجن أجمعين ومن شر كل دابة أن تآخذ بناصيتها إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَعَسَى اللَّهُ وَنِيعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ